فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولكنظرنا ثم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله قبير ما تعملون ولا تكونوا كالذين لسوا الله فأرتهم أنفسهم أولئكهم الفاسقون لا يسوون أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون.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 اللهم الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون